ومتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطالب تذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَغَى النَّفْسَانِ اللَّهِ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إذا الشمس كنورت وإذا النجم كذرت وإذا الجبال طلت وإذا, حشرت وإذا, حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُدْنِرَتْ وَإِذَا الْجَارُ طِلَتْ وَإِذَا الْلُّؤُشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْلُّؤُشُ حُشِّرَتْ إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سعرت وشيارة وإذا البحر زدنيرة وإذا النقص زوجت وإذا الموت زوئت بأي ذن بقتي وإذا الصحب نشأت وإذا السماء كشط وإذا الجحيم ضيعت وإذا فلا أقسم بالخنس الجوار ضبع إذا تنفس، <تصفيق> إنه لقول رسول. والليل إذا غص غص الصبح. این <تصفيق> Mhm mm mm -hmm. mm -hmm. والليل إذا عس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم I'm